اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ويوم يحشر أعدادنا فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا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 والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك